بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خوي بخشن مهربان إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر بيقو من ايما قرآن من نارد شوي بفرو برزدى تو تزاند كشوي بفرو رزد ليلة القدر خير من ألف شهر. شوي بفرو ريت ساكتر لهزار مانق. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. لو الشودة فريش تود زبريلي جنابي عندادين أخواره. بفرمانی پروردگار یا اللهم کارو هي حتا ما طلع الفجر او شوکاتی همنی واشتید تا